بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يصحون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 ولا تطع كل حلافي مهين ام ما ز مماشاء بنميم من ناع للخير موتد اتيم اتل بعد ذلك سنيم 6. An-kana-zaam al-wabani 7. Iza tutla'a alayhi ayatuna 8. Ata'a al-asakirul al-awwalin 9. Sanasmu'u ala kama belowna'um 119. وأصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصدحين 110. ولا يستثنون 111. فطاف عليها طائكم من ربك وهم نائمون 112. فأصبحت كالصريم 113. فتنادوا مصدحين Aridu' ala harbukum, in kun tum sadimin, fauqalaku, whum yataqafatul, ala yadhu lannah al yom alaikum miskid, wagdou' ala harb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 فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا إننا قورين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا راغبون 119. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 110. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 111. أفنجعل المسلمين كالمجرمين 112. ما لكم كيف تحكمون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 Maha Senggugut Dikira, Wayaqlulun Innaul Majnoon, Wama Huwa Illa Dikulil